هذا يقول لا تبرع ذمة الإنسان إلا بيقين هذا وقاعدة اليقين لا يزول بالشك هو أصلا إن الإنسان له موقفان الموقف الأول من جهة الأمور الوجودية والثاني من جهة الأمور العدمية فإذا تيقن الإنسان، تيقن الإنسان أنه متطهر، ولكن حصل عنده شك هل نقض الوضوء الأصل الطهارة، وإذا كان غير متطهر وشك هل تطهر تطهير لا الأصل أنه على غير طهارة، الأمور العدمية هل أصل فيها العدم حتى يثبت. يثبت خلافها والأجودية الأصل فيها الوجود حتى يثبت خلافها هذا الإنسان إذا صلى ووجد نجاسة بعد صلاته ولم يعلم بها قبل الصلاة يعني ما درع عنها فصلاته صحيحة إذا خرج وقت العصر الاختياري وكنا في الوقت الاضطراري هل تقيم صلاة الجماعة ما في شيء هذا يقول هل الوقوف على الصفا سنة والمروة هذا تبع للسعي الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف على الصفا واستقبل القبلة ووقف على المروة واستقبل القبلة ودعا استثمار أموال الذكاة لو طال تأخير الذكاة للدفع القريب لا يجوز إذا تحمل أحد الورثة ما نزى على الميت من أموال للدولة كبنك التسليف أو إجارات ونحوها ولم يسددها، طيب وش سوى في هذا؟ إذا كانك تسأل عن إعطاء الزكاة، إذا كان إذا الإنسان إذا كان عليه دين ولا يستطيع وفائه وكان هذا الدين في أمور مشروعة، لأن بعض الناس يصير عليه دين بسبب خمور ولا بسبب يعني. تصرفات محرمة هذا ما يعطى لكن إذا كان في أمور مباحة بما فيما نعيد أردت العمرة عن شخص عاجز ولم أستطيع استئذانه استئذانا منه لبعده عني فماذا أفعل إذا كان حي لا ود من إذنه تزوجت بامرأة فعند العقل موافقة وعند الدخول عليها رفضتني فقالت لا أريدك إذا كانت ما تريدك وش تبيبها أنت وش هالكلام هذا فيه أنت لو قلت ما أبيت ما لزموك بها فإذا قرأت ما أبيك الحمد لله ويقول هل أطوفوا طوافا عمره حال الخطبة لا انتظر إلي إذا انتهيت من صلاة الجمعة تطوف تمام يقول انتحكتم هذا يسأل عن التخصص يا أخي على هذا حسب رغبتك أنت اللي ترغب ما في شك أفضل من دراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امرأة مرت من أمامي وأنا أصلي الفرد على كل حال المرور بين يدي المصلي في الحرم هذا يعتبر من الضرورات بمعنى أنه لا يقطع صلاة المصلية ف... خلاص وهذا يقول هل يجوز أن أغتسل للمسجد وأذهب إلى مسجد التنعيم نعم النية من مسجد التنعيم أو من عرفة يعني المهم من نكتنوي خارج الحرم هل يعني يقول الإنسان إذا مس الذكر إي من مس دكره فليتوضى فهل يجوز وشحك هذا الأسئلة وصخة رجل قبل الصلاة أحس بخروج الودي يطلع يروح يغسل نفسه توضى ويرجع ويصلي حتى لو صلى منفردا يسأل نريد كلاما موجزا كيف نتعامل مع الكفار المستأمنين عندنا يا أخي في كتاب اسمه أحكام أهل الذمة لابن القيم هذا أحسن كتاب كتب في هذا الموضوع اشتريه وتقرأه اعمل تاجرا وعريض الزواج وأبيع للنساء هل يجوز لي أن أنظر إلى النساء اختار واحدة لا يا أخي ويش هالكلام هذا فيه يمكن تأخذ لك سنتين ثلاث سنين ما تزوجت علشان بس تتمتع بالنظر ويش هالكلام هذا فيه في حالة السيول بيني وبين طواف الوداع سافرت من أجل موعد الطائرة فماذا علي يا أخي عليك يعني طواف الوداء في حقك واجب فعليك فدية إلا إذا كان طواف عمره ما إذا كان طواف حج عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرام ويقول هل يستحب أن يتولى ذبح الأضحية مسلم أجل من يتولى ومد دينه على وش الكلام هذا الإسلام شرط إلا ذباء أهل الكتاب جاء النص فيها هل وش الكلام هذا أن يحرم للحج من عرفة لأن ظروف إذا إذا منه أراد ينشئ الإحرام من عرفة إذا أنشأ الإحرام للحج من عرفة فهو صحيح الكلام والإمام يخطب لا يجوز والتأمين للدعاء الخطيب التأمين ما في شيء هل يسن طواف الوداع في غير عمرة ولا حج هو مشروع في الحج فقط الله هل يجوز للمرأة تغيير الملابس في محلات الألبسة وخاصة يعني إذا كان صاحب المحل رجال وش هالكلام هذا يعني مع الأسف يعني ترى فيه ظاهرة من أسوأ ما يكون وجد في محلات الخياطة أو في محلات بيع الألبسة غرفة إذا جتهم الحرمة اللي تصلح لهم يخلونها تدخل يعطونها السحون لها المجال وعندهم غرفة فيها أجهزة تصوير هي تدخل الغرفة ما عندها أحد أبد وتخلق ثيابها مرة من أجل أنها تلبس الثياب اللي تبي تشتريها في الفترة هذه الكاميرا تصورها عارية لأن فيه يقولون من لا يخاف الله خف منه فالشخص الذي ما عنده حصانة في قلبه لا تثقه ولا على مثقال خردلة هذه ظاهرة وجدت في بعض محلات الخياطة سواء اللي تخيط امرأة وإلا اللي يخطر رجال وفيه أسوأ من هذا علاجة المرأة اللي مثلا هذا يدخلونها يسقونها شاهي الشاهي هذا فيه مخدر يعني يظهرون لها الإكرام ويجيبون لها شاهي معمول على مخدر تشرب بيادتين ثلاثة ثم تغيب عن الدنيا مرة ويتصرفون فيها لما يريدون كما شاء أنا غرضي إن فيه تفريط من أولياء أمور النساء وفيه تفريط من النساء أيضا فلا بد الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته بيته يصير في زوجته خواته بناته. النساء اللي عنده في البيت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها هذا يقول الإنسان أهل أهل مكة يصلون في الحرم أو في مساجدهم أنا ذكرت أكثر من مرة أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة داخل الحرم بمئة ألف صلاة سواء صليت في الحرم ولا في أي مسجد من المساجد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته